السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سبيل خلق إجمعين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى أولي وسلم تسليم كثيرا حياكم الله جميعا في مقاكم مهد النصر الشرعي وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك متجدد معكم اللقاء اليوم ونستكمل معا الطريقة الذهبية الحفظ وإتقال القرآن الكريم الطريقه الذهبية لحفظ واتقان القرآن الكريم طيب التسجيل متاحه للجميع التسجيل متاحه للجميع تقريبا لم يوصلني غير رساله واحده بس فقط لا غير من فوائد التحضير وكذلك رساله واحدة فقط هي هي ارسلت رساله فوائد التحضير هي ارسلت رساله فوائد الايه الطريقه ازاي بنحفظ القران معنى ذلك انه ما في حد طبق هذا الكلام بس بس الاسئله كنت طلبت انه الجميع يسجل ان الجميع طبق وبعث لي عبر تصل بينا ويقول لي النتائج استفاد ايه الفايدة فريتك في ايه فريتك في ترقة التحضير وفريتك في ترقة التحضير ونفس الكلام برضو شرحت عالطريقة زيباني للحفظ النحور الثمي هو محور الحفظ شرفته نظريا مع تطبيق سريع عليه وقلت تطبيق عليه فهل التطبيق جاب نتيجة فلتطبيق ايه النتائج مبعت ليه مبعتش نتائج لماذا لم تنسلوا النتائج عليكم السلام عليكم طيب مين طبق مين طبق الله نقول له اللي طبعا اللي انا قلته يا جماعة يكتب رقم واحد ممتاز طيب يعني آه آه هل بعد ما تبدأتم هل شوفتم الطريقة دي استفدتم منها ولو انتم استفدتم اكتبوا الاستفادات فطبقته ووجبته ما فيش استفاده اكتبه ايه اللي ما استفدتوش يعني, يعني انا عايز التعليق بتاعكم هل اتبقه لو في استفاده حصله بفرق او لا بفرق اول سؤال طيب ايه اللي استفدته بقى و اللي استفدناه يعني ايه يعني حصلته باستفاده ايه ايه اللي استفدتوها ده بالنسبه لطريقة التحضير الكلام على طريقه التحضير والنقهر الاول هو محور التحضير والنقهر الثاني محور الحفظ بس لحد يكتب لي استفاده وهكتب له طبقنا تكتب لي والله طبقنا طريقه التحضير واستفدت طبقت طريقه الحفظ واستفدت 1 2 3 4 ما طبقتش التحضير بس طبقت الحفظ واستفدت كذا يبقى انا عايز المحاور اللي اتكلمت فيه المره الماضية. محور التحضير الحفظ انا ممكن اشوف كده بيتكم الان يعني لما انكم مش عالفين فى بنا فى بيتكم باسمع تكتبوا لي الان علشان نشوف يا جماعة انا بقول النهار انا بكلمكم عن طريقة عملية طرق عملية للحفظ فقد يظهر واحد يقولوا والله الطريق دي مفدتنيش ما سفدتش منها النهب لا الطريق دي, دي كانت خليفة اخر اكتر الطريق دي كان فيه مشكلة كذا معايا بالتالي هنا حد اعالك ده المشكلة خبق عليك ايه مشكلة لوجهتك في الحبس معايا ووبدأ يعني ازبطك الطريقة المناسبة لك فلذلك بقول يعني من اهم المحاضرات تحتاج لتطبيق يعني تطبيق مباشر طيب انا بس عايز قبل ان انسى اه بعد يزمكم التسجيلات التي انتم تسجلوها دي تختفزوا بها لنفسكم تختفزوا بها لنفسكم تختفزوا بها لنفسكم فقط لا تنشر التسجيلات دي على مواقع ولا لأي شيء دايا بس مسموح لك أو مسموح لك تعرفي الناس بالطريقه تقول له والله في طريقه كذا كذا وتقول له الطريقه بمفهومك انت او بمفهومك انت معايا كده طيب لو حد قال طب والله انا عايز اسمع الطريقه تقول له اه اسمع الطريقه تعال فضل عندنا في الموقع هنا وتدينا امام الموقع ونخش نقعد معانا هنا والاداره شغاله المحاضره تبدأ كذلك الحدث القرآن او ممكن نشرحها مرة تانية او لو في يعني الناس تحتاج لي شرحها نعاجها مرة اثنين وثلاثة او عشرة لا فيش ملقة في ذلك ان شاء الله معاك اذا يا جماعة كيب انا بقول هو التسجيل دا بقول التسجيل يا جماعة متاح للجميع في المخاضرة جيه بس خاصة تمام؟ التسجيل دا اسمعوا بقول تسجيل عشان تسمعوا وبسجيل تسجيل عشان تسمعين لا فيش مشكلة بقول لك اعرف اصدقائك وعرفه اولادك وعرف اللى بتحفظهم وعرف اللى بتحفظينهم بهذه الطريقة بس عرفوهم انتوا جا بين الطريقة دين مين مين قليقهم على الطريقة دي خد بلكم لانجي حقوق وانجي أذكركم اي حاجة بقولها اصلا مسجلة في حق المؤلف مسجلة حق الملكية فلالهج المؤلف معايا فااااااااااا احقاك الحاك فاتولي وانا يتبعنا طريقة واحد يقول الطريقة ديوب واسمحها في الموقع فلان ان عايز يسمحها يخش بعد الموقع اينا يسمحها تاني التسجيل يحتفظ بين انت عشان تسمعها مرة وثلاثة معا كدة برضو الان ما حدش كتب لي مين طبق اي ما اتطريت التحضير اللي طبق طريقة التحضير اتطبق طريقة التحضير واسفت بنها 1 2 3 4 5 ايه اللي صغرات اللي من الهدى بعد اذن حضرتك الطلبات بتوحت تقول لي عددهم قد ايه وكل واحده طبقتها وتطلبي منها بعد اذنك تقول لها يا فلانه يا ام سلام يا... يا اخت فلانه اكتبي ايه الفائده اللي انت استفدتيها ايه الفايده اللي استفادوها من ان انت طبقتي الطريقه دي وليه بقول يا جماعه ليه بقول يا جماعه كل واحده جبت بايه الفوائد ما تكتبيش فايده النتيجه دي كلهم ونزلناهم قيدناهم جنب الحافظ معايا كده لا يا جماعه كل واحد وكل واحد يكتب صايده و2 و3 و4 و5 عارفين ليه الكلام ده الكلام ده يا جماعه انتم يعني اولا يعني ايه احنا اولا فاهمنا دي ايوه مصلحتنا اولا دي لما انت او لما انت تطبق الطريقه دي وتكتب عليها عشر فوائد ده بتطال ايه اللي حيصل هيخليه تلتزم وهيخليه تلتزم بهذه الطريقة غير ما تكتب فائدة واحدة بس طعا كده لما اعمل حاجة وحس ان انا استفدت فيها عشر فوائد غير ما اعمل حاجة ويستفدت ان انا فائدة واحدة فائدة واحدة مش هتغيرنا على حاجة عديمة هيحس ان ايه يعني... طب ايه الموضوع البسيط يعني مش مش مفيش, مفيش فائدة كتير يعني اريد مالكم معايا جماعه عشان كده بقول ان الواحد يكتب 1 و 2 و 3 و 4 و و و يعني في اخت خدني بعثتها لي 12 فائده استفادتها من طريقه التخضير بعد كده 12 فائده <تصفيق> طيب اخونا مجاهد ربنا بريسك ورسع قدرك ان شاء الله ممكن على بعد الامتهاء من المحاضرة اليوم على الادارة ممكن يجيلك رابط او تسلع محاضرة التاريخة التحضير النحو الرائع بالتحضير والتاريخة الحفظ لان انا شرحناه من المحاضرتين الكلام ده نقوله بل اجع من المحاضرتين معاي عشان نهاردة عندنا فضيق عمل على طريقة الحفظ فممكن تطلب التسجيلين من الادارة بإذن الله تعالى طيب استاذنا أه... الفواضل ابو الحسين التحضير سورة الحفز سنة... أه... ربح الوقت في الحفز سرعة تثبيت المقدار ممتاز جدا وكمان ادف لكم كمان يا جماعة مهمة جدا سرعة القراءة ها مش, مش تحضير بيفيد برضو في سرعة القراءة وكزانك برضو بيفيد في الأحكام فى النطق يفيه الصفادات هيرة فارجوا ان الجميع يكتب لنا بإيه الصفادات الكاملة كلها بالكامل إن شاء الله بإذن الله تعالى ايب سلام علي محمد صلى الله عليه وسلم وتقليل الأخطاء جميل جدا ورائع وتصحيح الأحكام برضو ايه اطمر من فوائد طريقة التحضير واخلي دي كمان زياد عشان ما قدش كتبها وارهاف الحاسة السمعية ارهاف الحاسة الايه السمعية جميل جدا ارهاف الحاسة السمعية وراف الحاسة البصلية وتبادر بسرعة ممتاز جدا رائع جدا والزيادة في التركيز جميل ممتاز جدا جدا جدا و دي بقى فايدة رائع جدا ذكرها الأستاذ الفاضل الكريم أبو الحسيني اعطاه إمكانية زيادة مقداري خفز اعطاه مساحة زيادة بدل ما كان يحفظ الـ الـ الوجه مثلا في ساعة مثلا فلما حبره فيحفظ ثلاث ساعة والطالي الساعة دي بدل يعمل فيه يحفظ وجهين يحفظ ثلاثة ممتاز جدا جدا جدا واقع ها ايه فوقي الطالية يا جماعة استفدها من تلاقة التحضير ها إيه الفعودي اللي احنا شفتناه من تناخد التحديق بعد, بعد التدني من مستوى الأخطاء يعني موله قلة الأخطاء يعني مستوى الأخطاء الأخطاء يعني قلة ممتاز ماشي ها من الاستفادة من طريقة التحضير حفظ الطالبات عشر اوجه من الساعة الثانية الى الرابعة والنص عصرا ممتاز جدا يعني كم ساعة الثانية يعني الساعة الونص ممتاز يعني لو جاء بعمره ربع ساعه كده صح كده لو جاء 15 دقيقه خزونه الى السادسه اه كانوا بيغرموا من 2 ل 4 من 2 ل 6 بس فيها اه من 4 ل 6 في اربع ساعات الخزانه 10 اوجه بالطريقه دي بطريقه التحديد خليته ياخدها في ساعتين ونص جدا جدا جدا الطالب دول دلوقتي سموها اجرهم قد ايه وعليكم السلام عمر متوسط الاعمار متوسط الاعمار جميل جدا من 10 ل 12 سنه ممتاز ممتاز ممتاز بقى ف... طب ده كان حجز جديد ولا كان حجز قديم جديد ممتاز جدا ده طيب دولة كده اهنا مطالبة من اجهاء ومتنايزين وممكن نعمل لهم دورة خاصة لو الدواء في مصر ان شاء الله لما نرجع مصر ممكن نعمل لهم دورة خاصة ان شاء الله لحافظ القرآن في شهر ممتاز الايمان بالله ان شاء الله بعد الامتهاء اللقاء مع الادارة ليس في مصر آه. طيب فين في طيب اتبعتين الى السرعة بنا اتصل بنا ان شاء الله عشان احطوا بينك بعض السفسرات جريت لو حاجة تعرفت طبعا يعني تسجليننا الانجازات اللي حاجة بتعمليها دي ما اتطلعوا بهذه الطريقة لو تسجليها فيديو يبشيق رائع جميل جدا ممكن ان انا صعب ام الهدى ممتاز جدا وتنمي احكام التجويد جميل جدا اكو تساعد في قوة الزاكرة قوة التفكر يعني وتجعل شخص احفظ بسبولة وتنمي احكام التجويد جميل جدا ممتاز طيب ده كده جماعة يعني ما شاء الله حصاد كلام ده كله كان حصادي حصاد الطريقة طريقة المحور الاول من الطريقة الذهابية الحفظ واتقان القرآن الكريم طيب اما المحور الثاني فهو كان الحفظ طيب يا جماعة لما انتو خبرتم بلا تتحفظه بالطريقة قلت عليها المرة الماضية استفدتوا ايه؟ ايه الا استفادة لانتو استفدتوها؟ كان كان الحفظ. الحفظ اللي فات ده كان حجز كان تحضير طب الحجز طريقه الحجز اللي قلت عليها بقى ايه اللي فيها يا يعني انا كان جاي لي عبر القصر دي بيقولوا استخدمنا اا في الحجز قلة الوصاصة بشأن الايات الآيات أكثر مرة حيث أنه ثلاث مرات تكفي ربط أفضل لآيات مع بعضها البعض ده كان بيأثر على إيه كان بيأثر كان ناتج برضو طريقة القديمة كان بيتبع عندهم ملل من إعادة القرار وتكرار الآيات والتالي كان بيحصل اختلاعات في الروابط مثل الباء والفاء نسوان بعد الكلمات من الآية السداء الكلمة بأخرى تماثلها في المعنى اختار في التشكيث دي كترسانة وسطانة عبر التواصل ايه عبر التواصل دينا ممتاز جدا ده لما تبقوا طريقة الحفظ يعني حضروا وبدأ يحفظوا كانت النتيجة ابن عز اليأتي بقى جماعة انتو حضرتم ويمنا فوائد التحضير جديد جدا ورائعة طريقة الحفظ بقى جماعة الطريقة ده أولت لكم عليها الطريقة زال الحفظ يتقوم القرآن الكريم ايه استفدتم ايه فجدتكم في ايه ها تثبيت اخر الايات ورات جلو الايات التركيز المتقن ممتاز الطريقة دي عملت كده لطبق الطريقة لذهباء الحفز فانتوا السوائد دي الكثيره هذه أحسن... رح تحصل لا انا عايزها اكتبوا لي الفوائد اخو اخو مجاهد اكتب لي الفوائد اللي هي هتعدي أحسن... عايزك تكتب لي كل يا هات عشان الحاجات دي كلها يا جماعه ننشرها باذن الله تعالى وكون انت سبب ل... ل... لمعرفه الناس انتوا نموذج التطبيق اللي انتوا طبقته واستفدتوا انتوا بنشر هذه الفوائد قلت يا جماعه باذن الله تعالى ان شاء الله هننشر في احد الدورات اللي بتقام مباشره يعني مش عبر الموقع لا بتقوم في المساجد فنصورنا وحننصر التجربة دي بإذن الله تعالى حنصور بيحضروا معنا بالفيديو وحننصر هذه التجربة معنا وبالتالي فعايزين كل واحد يطبق فاكتلونا الفوائد علشان في ناس هتتكلم بالفيديو وفي ناس نوجه احنا كلا في الموقع بقدر ومستطاع يبقى تكتب اللي انت سفدتم الفوائد واللي انت نفس الكلام برضه واللي السفاده سفلت وسفاتها من طريقه زي بن حبس فنكتبوها وتوصل كتابه باذن الله تعالى بس احضار العرب بسهولة ومتاز. كيف موضوع عرف الدرس فبعد الادارة بعد الامتاء ان شاء الله تبقى على الإدارة. بعد الامتاء تبقى على الادارة ان شاء الله طيب يا جماعة كل واحد عايز كل واحد يكتبلي هو حافظ ايه من القرآن عشان افترض مواردة هنطبق تطبيق عمل على الايه هنطبق تطبيق عمالية على طريقة الحبس عنشان هنختار وجه من القرآن احنا مش حافزينه اكتبوا لي يا جماعه حافظين من طيب خواصل حافظ عليكم حفظوا سوره الفرقان حفظوا سوره الفرقان طيب انا مجاد نقول فاتح الى الناس ممتاز مش عمل خاتم يعني طيب فيه حفظ صورة فرقان طيب صورة صورة الحج صورة الحج حفظينها خاتم خلاص يعني الخاتم ده خلاص يعني يا حيصر حيكون مستمع معنا ليه مثبت مراجعة مش يعني مش مثبتينها يا جماعه يعني بتكلم بس اجاباتكم سريعه صوت حد حد او حد او خفزين مثبتينها ان هم حافظين نفس الشيء مثبتينها ولا مش مثبتينها فاعوا لا نعم او لا بعد كده انا اخله معايا انت خايف تصحي كده بتعمل مخفف ولا يعني ممتاز جدا ان شاء الله خطتين يا كورس حاجات حياك من الواحد ربنا يكرمك والله روايتين بس ممر رويتين كلا مجاهد روايتين وليس قراءتين قراءتين يبقى تقصد بيها عواصم ولا فهد لما انت حافظ مش انت كده روايتين روايتين وليس قراءتين طيب هنفتح بعدات الحج لانا جميعا جاهزين مع مان ما يعانوش انا جاهزين معانوش انا صوت الحج فتحرى صوت الحج هتحركها طبعا بالطريقه بتاعتنا الطريقه بتاعتنا اول شيء يعني عمليه تجهيزات المصحف يكون فاض زاويه 45 درجه مواجه المصحف عندك بزاويه 45 درجه الفضلان حجم المصحف يكون من الحجم الكبير المسطبه للمصحف اللي اللي انت بتراجع منها بنستهدف ان تكون تكون شارب بايا كويس جدا جنبك المشروب تحب تشربه جنبك حلويات صدق الحلويات طبيعيه الاضاءه عندك تكون قوية وممتازه تهويه تكون كويسه يفضل يكون في روائح عطريه تكون شغاله عندك في الغرفه يفضل ان يكون طبيعي زي الزيوت العطريه عشان بتنشط التركيز والذاكره جلستك تكون على كرسي مريح وليس كرسي ملين بتجلس على كرسي خشب او على كرسي فتي بتنام عليه لا مريح تجلس عليه كتفك مستق كتفك مفروده ظهرك مستقيم عشان تحافظ على الطاقه الجسديه عندك منكز عميكم جاهز أدوة الإشارة على الصفحة اللي هتكرأها جاهزين كلام دا كلكم؟ ممتاز كان كل شرحت ما شرحتمها في البداية ولبهنا عليك هنبدأ نقلع مع بعض يا جماعة الطريقة بتاعتنا بنقلع الآية مرة هنقرأ الآية مرة واحدة بنشير, بي بي بنشير اليها اما بالاسبع او باداة اشارة قولنا يكون من افضل اولاية اشارة اللي هي تكون ابرة اتريكو ابرة ايه ابرة اتريكو هنقرأ الآية مرة واحدة لو حفظنا من اول مرة بني في المصحف ونسمحها وانت حاجة جمعكم لو هنقرأ الآية مرة واحدة فقط ونسمعها هنسمعها ثلاث مرات لو هنقرأ الآن مراتين هنزمعها خمس مرات لو هنقرأ مرات هنزمعها كم مرة سبع مرات سلطة النبي محمد صلى الله عليه وسلم نجهز مع بعض إن شاء الله نبدأ المفترض هنقرأ إن شاء الله مع بعض الآن الآية الأولى <تصفيق> بس اه اعج اقول ان كله سيبقى واحد او اثنين واحد يعني موافقين او النتيجة كانت صح لحنا عنا اثنين او النتيجة ما طرقتش زي ما احنا عنا معاكدا بدلا نعم ولا عشان نشغل بالكتابة لحكون هي واحد اثنين واحد دا الموافقة اثنين عدم الايه عدم الموافقة معاكدا اه <تصفيق> الله الله يلا وقبل ما يقرا ان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم مثل المصحف صبا يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم تفصل معهم مرة تانية. بعد الانتهاء نكتب رقم واحد وانتاز خلتسمعناها كل مرة نسمحها ثلاث مرات خلتسمعها كل مرة ثلاث مرات وانتاز الفاضل عبد الحسين فيه النتائج عندك خلتسمعها ثلاث مرات قال السنيه يا لمرأه لا تذهل كل مرضعه ان لا ارضعت وطلع القلوزات حمل حملها وترى الناس سكرى وله سكرى ولكن ذاك الله شديد من المصحف صمتا قال قرأ مره ثانيه اقرا مره تانية عشان طويل للغايه يوم ترونها تذهل كل مربعة عنا اربعة وطوع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد مثل مصحف تسمع. ممتاز امتاز رائع امتاز امتاز نسمى نسمحها خمس مرات نسمحها خمس مرات سميها خمس مرات لما نتي من تسميها خمس مرات نكتب خمسه ممتاز ممتاز ممتاز رائع رائع جدا ممتاز طيب نفتح ميف المصحف, المصحف ونقرأ العيل الأول والثانية نقرأهم مع بعض مرة وهناك في المصحف نسمعهم مرتين بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزل فالساعة شيء عظيم نقول نفس عشاء بتويلة يوم ترونها تذهل كل مرضاة لعما ارضعت وطبع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم ولكن عذاب الله شديد نفس الوصف نصمها مرتين بعد الانتهاء نكتب اتنين اتسمع مرتين متر اتنين <تصفيق> امتاز امتاز does. does. It does. جدا ممتاز باءا جدا ممتاز طيب يلا نقرا الايه سمن يجادل في الله بغير عينه ويتبع كل شيطان مليد <تصفيق> في المسحب انفعم عمرت تلات مرات انتهدك تلاتة u test u tez u نفتح المصحف ونقرأ من الأول واحد فيقرأ ابن واحد لحديث ذاكا مرة دعا كان ليه في المصحف ونسمعها مرتين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترينها تظهر كل مرضاعة عنا أرضاعة وطبع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير عين ويتبع كل شيطان مريد ليه في موسفى سمع do 2. maru snimanje نميل جدا نميل جدا يعني رقم 4 كتب عليه انه من تغلاه فانه يدنه ويهديه الى عذاب السعير دي في المصحة انسان معمال ترك مرات ممتاز جميل <تصفيق> جميل ها لسه مين وين لسه ما تقدرش جد وقع <تصفيق> استاذ <تصفيق> الفاضي ابو الحسين هائل اخبارك في المصحف الاول نسمع بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم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 كتب عليه انه من تولاه فانه يضله ويهديه الى عذاب السعير وفي المصحف سمع مرتين who test any can you Је ми листе откадше. Вин виндоу. Ха, дер دي عشان نخليها ايه كبيره دلوقتي عشان نعرف دي فرصه نقر في زيها في الكبير احنا هنسنعها ازاي جميل جدا طيب نضيف لها رقم 5 واللي على ثلاث مقاطع هنقسمها على كم مقطع على ثلاث مقاطع ناخد نفس هاقرا الاول انا المقطع الاول ولا بس تشوفها حد فيهم خذ نفس وحد ابدا اقرا يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فاننا خلقناكم من تراب ثم من نطفه ثم من علاقه ثم من يضعه مخلقه وغير مخلقه لو عصفا ما نقف لحد اللي نبيوه لكم يكون الوقف افضل معي طيب هنقراها مرة كمية. ناخد نفس نفس كي طويل عشان نفسها نقراها وصباها مع الكلمة مركزين عنها كويس جدا نبدأ يا أيها الناس إن في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من متفة ثم من علقة ثم من مذرة مخلقة وغير مخلقة لمبين لكم اقرأ مرة عشان طويلة يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناك من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبيل لكم طيب نقرأ مرة ألت عشان تسبق معنا أكثر يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علاقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم جميل جدا نيس المصحف سماحة سبع مرات بس نسرع شوية يكون أسرع يا جماعه شدوا حيلكم 5 ماشي لو سماها لا 5 مفيش مشكله ماشي عشان الوقت فاكروا وكيف لو ما في فين ونقر في الارحام ما نشاء الى اجل نسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى ارزل الامر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا نأخذ نفس نقرا مرة ثانية ناخد نفس كبير ونخر في الارحام ما نشاء الى اجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ومنكم من ومنكم من يرد الى ارض للعمر يعلم من بعد ونقر في الارحام ما نشاء الى اجل نسنا ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى ارض للعمر كي لا يعلم من بعد علم شيئا جميل مثل مسحف سامة مرة كمان تقوم مرتين نقرا مرتين طيب عشان طويله بس عايز يا جماعه واحد نقرا نحاول نركز سمعنا القاف نركز في, في الكلمات ونربط ونفهم المعنى ونقرأ سيره ليله ونقروا في الارحام ما نشاء الى اجل مسلا ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشبكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى ارض من العمرين كي لا يعلم من بعد عين شيئا جميل جدا jes on isto jes تاس و... رائع اني لسه بتبدا معانا طيب نقرا ايه يا جماعه نقرا اول الايه نقرا النسخه الايه نقراها مره ونسمعها انت اسمع يا أيها الناس إن كنتم في ويب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة ليبين لكم ونقر في الأرحم ما نشاء إلى أجل يسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر كي لا يعلم من بعد علم شيئا نفي المصحف السماحة مرة واحدة. انتاز وانتاز انتاز طيب نكمل وترى الارض هامدة نخرب اذا اخبروا هذه الارضة ايضا ان شاء الله وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأيبتت من كل زوج دهيج نخرى مرة فانية. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء هتوزيط لو نو من كل زوج بهيج لازم نسويها مع ثلاث مرات ممتاز ممتاز, ممتاز. ممتاز. ممتاز. ممتاز. رائع كلها كامله نقراها كامله كلها نقراها مره ونسمعها مرتين الايه كلها كامله أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإلا خلقناكم من ترابي ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة ليبين لكم ونقر في الأرحان ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من توفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر كي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الارض هاملة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج انتاز لفموسحف تسمع اللهم رتين أي Excelente. Excelente. Excelente. Muy bien, جدا. طيب يانا جماعة نقرأ الصفحة نقرأ الصفحة كلها مع بعض مرة بعدها سمع الوضع كله في الكامل مرتين بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم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 إذا عليه أنه موت والله فأنه ضله ورهده إلى عذاب السعير نخد نفس يا أيها الناس إن كنتم في ريد من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نتفة ثم من علقة ثم من نضوة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر لنبين لكم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 وترى الارض هامدة تلس اذا عليها الماء اهتزت وربت وايبتت من كل زوجي بهيج ممتاز جيه في المسخف بس اذا كنت بتسمع كل اوقت ان تهميها تعدى على الصبعك يعني جميل الان كاف ايديك وتبسمع يا ايها الناس افتح الصبع الاول وكأنك كل ايه تسمحت ايه كل ايه تسمحه في فرص صوبع من ايديك صدل ممتاز ممتاز جدا طب بوش يا جميع الحمد يا رب العمين حفظنا الواجه ومفترض بعد انتهأت من تحمل حفظ الواجه ده تسمعه خمس مرات ثلاث مرات خمس مرات على حسب ايوه على حسب الوقت المسدلات يتاح بس اذا كنت تسمع يكون اسرع بكتير من كده يكون ايه يكون اسرع بكتير من التالي انت تسمع بيها دلوقتي فان الواجه ده تسمعه كله في ديوقة واحدة بقايا فبقى خمس مرات او ست مرات تسمعه كان ديوه في دقايق نتبع مع بعدي كده طيب بس ابناء ك الراجل اللي احنا حفظناه ده اخذ معانا بالظبط كده 27 دقيقه كان دقيقه 27 دقيقه لو شفنا لو شفنا الفواصل والانتظار والكلام يعني كلام الفواصل هو كلامه بيتكلم في النص لو شفنا الكلام اللي في النص وشينا الفواصل وشينا الانتظار وقت الانتظار هنلاقي الراجل اللي احنا اول مره نحفظه ومحضرناهوش قبل كده اخذ معانا تقريبا اقل من 15 دقيقه اقل من كام دقيقه اقلب ال 15 دقيقه بعد كده طيب الوجه طبعا لو احنا كنا حضرناه كان هاخد معانا وقت قد ايه كده وقت اقل بكثير صح ولا لا بعد كده يبقى احنا الان طبقنا عمليه بالمعنى العملي اهو طب ده عمل تطبيق عملي خدنا وجه مش خالصينه أهو مش مصدقينه أخد معانا الوقت ده بالظبط اللي حصلت أخد معانا 27 دقيقة 27 دقيقة الدقايق كان في منهم وقت انتظار اللي الوقت فواصل تمام انتظار وكان في فواصل وكان في الكلام اللي أنا بتكلمه خد نفس اعمل كذا طب هنبدأ طب استنى طب أقع. طب كذا ورايد وهكذا بعد كده سأعطيك الوقت ده اللي انت حسبته دلوقتي الان أخد حفص في اقل من كام اقل من 15 دقيقة نوع 13 دقيقة او 12 دقيقة معايا كده طيب الواجه ده بقى لو انت حضرت الواجه ده لو انت حضرت الواجه ده امس سماعته بالطريقة فى حبيلة احنا قولنا عليها يبقى الواجه ده على الاقل حياخد معاك لو انت حفصه كده في 12 دقيقة يبقى نوع حياخد معاك 7 دقائق حفظ الوجه داخل معك كم ديها 7 دقائق لا حلولا هاخد معك 10 كم هاخد معك 10 دقائق وبالتالي الساعة هتقفل ساعة كم وجه الساعة الواحد هتقفل ساعة كم 6 اوجه صح كدا لو الساعة هتقفل 6 اوجه 6 فى 10 60 6 فى 10 فى 60 قولنا الوجه لو احنا كنا محضرينه لو احنا حضرناه هياخد وقت اكيل الاقل من كده الكتير فقولنا هنالطلب ان هو هياخد 10 دقائق اكل وجه معي والتالي الساعة هتاخد فيها كام وجه 6 اوجه يعني الساعتين 12 وجه يعني 3 ساعات تستطيع ان انت تحفز جزء كامل فين في اليوم تاكوي اللي بياخد لبالكم معي احنا لسه ايه واحنا لسه ما تدربناش احنا لسه بنشغل برنامج الحفظ عندنا الطالب بعد فتره بمائسه الحفظ كل يوم بنحفظ كل يوم بنحفظ كل يوم بنحفظ في خلال اسبوع هنلاقي مستواه زاد بنسبه 1.80 درجه اتغير لي افضل بنسبه 180 درجه في اسبوع بس كل اللي يحفظ كل اللي نفس كل اللي اه كده يا جماعه طيب يبقى اخذنا النهارده في المحور الاول طريقه الذاكر حفظ القرآن واتقانه اخذنا المحور الاول وهو طريقه التحضير والمحور الثاني اخذنا طريقة الايه طريقه الحفظ اه... طريقه الايه الحفظ طريقه الحفظ شرحناها نظري وعملنا له تطبيق سريع النهارده عملنا عليه تطبيق ايه تطبيق عمل يحفظه صوره الايه اول صفحه من سوره الحج طيب ينقى لي بس عشان اختي معاكم اللقاء هقول لكم طيب يا جماعة اللي اهنا حابيني نحفى صورة الرحمن رحبين نحفز مثلا صورة زي صورة الشعراء يعني اياتها صغيرة طيب نحفز ازاي؟ هنقرأ خمس ست ايات في نفس واحد خمس ست ايات في في نفس واحد طيب ازاي الكلام ده؟ هنقول الكلامه بيفتح صورة الرحمن مثلا صورة الرحمن نفتحها عشان يطبع ونشوف بيان عملي بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر ويسجدان يبه هل نوقع نقرأ سطرين في نفس نقودها معدل كلمة. نقرأ سطرين سطرين موسف نفس واحد سطرين سطرين موسف نفس واحد لان احنا في الاية الكبيرة كنا بنقرأ 3 سطور وربع سطور فخليها في الاية في الصغيرة دي نحطنا معدل سطرين وص او 3 اسطر معايا كيف؟ بس انتبه معايا هتعمل شيء داخل ايه اللي طفل اللي هتعمله؟ هكون معاك بالمطفل في الصور رفاقات صغيرة هكون معاك قلم رصاص قلم رصاص طب يقول ايه من رصاصة دي ايه؟ ايوه الاية يا جماعة الاية اللي انت هتقف عليها تخط علامة تحط ايه؟ فهط علامة يعني احنا وقفنا عند ايه؟ والنجم والشجر ايه يسجدان، هنقوم معلم على الايه رقم 6 هعلم عليها طب ليه هعلم عليها؟ علشان لما اجي اراجع عشان لما اجي اراجع اعرف ان انا وقفت فين اعرف ان انا ايه وقفت لحد المكان ده علشان لو جيت في المراجعه حبيت تراجع وغيرت وقفتك خد بالك معايا هتلخبط كله هتطهبط الى الحفظ كله انتبهوا معايا جماعة زي ما دخلت الاية بنفس الصدق عبد القص و عبد الكلمات و عبد الحروف في امام عليك اسمع التسميع و اسمع تذكر الاية و استحضار الاية لازم تطلع بنفس المعيار ينتدخلت بيها دخلنا 6 ايات مرة واحدة يقولو كده ملف واحد يبال خرج الستة في ملف ايه في ملف واحد طب لو خرجنا 5 يحصل خلل لو خرجنا 7 يحصل خلل معاك كده يا جماعة والتالي يتلقى بط والتالي لو, لو انا سألت سألت توقف دلوقتي هاي الممرش عليك مجيتش فمرة وانت بتسمع وقفت في مكان غري انت كنت متاب توقف عليه فتلاقى ايه نسيت الاية او نسيت بازاي او نسيت انت واقف فين حصل وما حصلش والتالي ده نتج عن ايه نتج اللي انت لما دخلت المعلومات دخلتها بشكل معين فنمر عليك زي المعلومة عشان تستخبرها وتسترجعها مرة اخرى تخرج لنفس الشكل اللي انت دخلت بمعلومة فنهاية اللقاء اشكركم على حسن سماعكم اعتبر كده اخدنا المحور الثاني واتممنا المحور الثاني في الطريقة الزهبية لحفظ اتقان القرآن الكريم يؤقى لنا بإذن رب ان شاء الله ننتهي الغدم بإذن الله وتعالى من المحور الثالث يبقى لنا غدا بإذن الله تبارك وتعالى ينتهي من المحور الثالث أرجو يا جماعة الخير أرجو منكم من جميعا نشر الدعوات عشان يدخل معنا أكبر عمل ممكن لاستماع الدرس ده أول أمر الأمر الثاني أرجو لكم يا جماعة التطبيق وتبعتولي وسائل عبر التصل بنا تبعتولي وسائل عبر التصل بنا بعد إذنكم تبعتولي وسائل عبر التصل بنا تبلغونا بنتائج اللي انتم وصلتونهم بالنسبة طيب بالنسبه تفضلي الاخت ام الهدى يعني سؤالي تفضلي اسالي وبعد اذنك تبعتي لنا الدار اللي بتحفظي فيها او الدار اللي مديرها ليا او الدار ملكك فقل لي ملك يعني عشان ممكن نقدر يعني ان نحاول نتواصل معاكم باذن الله تبارك وتعالى ان شاء الله يا نيل جبن دا سؤال دا نيل جبن ورعى ولا كنت لسه حقول يا جماعة المرة الجاية ان شاء الله بكرة قولولي طيب النفس اللي بتقطع في النص عشان قلوبانكم معايا لا يجوز ان احنا ناخد نفس اثناء القراءة لا يجوز ان احنا ناخد نفس اثناء القراءة معايا قلتالي طب ايه نعمل ايه بكرة باسم الله تعالى حالكم على طريق التنفس بكرة هنقول علي ايه على طريقه التنفس علشان تطول النفس بتاعنا تخلينا نقرا ايه اربع خمس ست سطور في نفس ايه في نفس واحد زي شيخ عبد الباسط ان شاء الله لو حد بيشتغل بيعمل برنامج تحفيز او حد عنده مركز صحفي ممكن يعني يبعت لنا مكانه فين وال يعني على المركز بتاعه واحنا باذن الله تبارك وتعالى ان شاء الله نحاول نقدم نقدم الدعم اللازم, اللازم اللي هو محتاجه مننا اللي هو الدعم الفني دعم فني فقط لا غير دعم ايه دعم فني هدعمك فنيا هدعمك فنيا هدعمكم فنيا يا جماعه تمام بس طبعا انا بقول الكلام ده لانه الحمد لله بالامين انا كنت بشرت هذا الكلام على هذا الموقع المبارك من حياني سنه او سنه ونص قلت يا جماعه ان ليا رساله ان شاء الله من ضمن اهلي اهدافي من ضمن اهدافي ان باذن الله تبارك وتعالى افتح 10 مدارس في مختلف انحاء العالم بنفس المنهجيه بنفس المنهجيه والتاريخ اللي انا معلمكم بيها دي عشان نرسل هذي الطريقة الطريقة انتو تقول انا بطبعتها قدامكم الان استفدتم منها طبعا مع زيالات اخرى انا بابلكم الان احنا بناخد في الموقع هنا بنقولوا بناخد الملخصات معاها؟ لان لما ننشي مراكز تدعم هذا الكلام ويكون فيه كتب وفيه مذكرات وفيه دورات سبريزني الله تعالى ان شاء الله يعني نحن الان بصند ان شاء الله رب العالمين ان المركز طبعا المركز الاول في هذا الامر بعتبره هو موقع معهد اليسرى الشرعي بعتبره هو المركز الاول ان شاء الله باذن الله تعالى ان شاء في, في انشاء مركز نسالكم الدعاء ان شاء الله او لتطبيق هذه الافكار ان شاء الله نسالكم الدعاء ان شاء الله ان انا بالتوفيق ولحد عنده يعني زي ما قلت بقى مثل مجال التحفيز عنده دار فممكن يدلنا اخباره وعنوانه وان شاء الله ندعمه فنين في هذا المجال لانو اخدوا بالكم معايا انو الكلام النا بقول يا جماعة على الموقع ده انا بعلنكم بفتكم به بس هذا الكلام لو يعني مسجل في حق ايه مسجل حق الملكية زي بارات اختراع كده كل الكلام مالوكا انو جمع مسجل في حق بارات اختراع في حق ايه حق المؤلف فان شاء الله سندعمه فنيا في هذا المجال وشفنا فيه نتاج رائعة وحقق نتاج وإنجازات فان شاء الله ممكن ندينه تصريح بتوقيع مني بتوقيع خاص نبعد طوله ان شاء الله لهذا المكان ونزوله المكان ان شاء الله ان شاء الله انه تحتنا فرصة أشكركم على حسن السماعاتكم وإنصادكم رزاكم الله خيرا كنت سعيد جدا معكم وستمتعت معكم النهاردة في التطبيق العملي طيب أستاذنا الفواضي لأبو الحسين بناء مجموعة مبتدئة في حفز القرآن ممكن يساعدكم ليه لأ ممكن يساعدكم ممكن يساعدكم إن شاء الله شوف تدخل المساعدة نابر ساعدكم دي هكقول لي عليها ما فيش مشكله هل ينفع ان احنا ن... ن... ن... ن... ن... ن... نتكلم عبر الانترنت ما فيش مشكله على الله يا ممكن تعملوا بس في ال... في, ال... في المسجد او الحلقه ما فيش ممكن نعمل هذا الامر ده لو متاح حقه بيدي دربه الانترنت وانجازات الدار ايه والحاجات دي كلها ان شاء الله و... يعني التطبيق اللي انت عملتين معاهم التطبيقات ايه, ايه وجيت نظرك ايه وكل الكلام كل الكلام ده كله حكي اكتبيه فيه كل معلوماتك يعني واحنا نحاول ندعمك ان شاء الله فنيا برضو بأكد يا جماعة بدعم فنيا مش مدين والله يا ربي يا رزيخنا ان شاء الله ودعمكم مدين ادعم ندور ونفتحشم مراكز ندعمها مدين الله زيارت ان شاء الله بس ابدئين بقول دعم الفني يا جماعة ده انا بقدر ان معلوماتي وافكاري بقول الدعم الفني ربنا يا رب علموا ياكم أستاذ أصدر أم الحسين اللي حرك يعني أعضر